أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله ويصبحوا ذات بينكم ويطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إيمَانَهُ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقَ لَهُمْ يُوفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَنَعْفِرَتُهُ وَرِزْقُهُ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 فَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذِ اسْتَغَاثُوكُمْ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وما جاءنا الله الا بشرا ونكتمئ ان به قلوبكم ومن نصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم اذ يغشيكم عسما متا من وينزل عليكم من السماء ما ليطهركم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 ذلك بأن يشاق الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم تذوقوا وأن للكافرين عذاب الناس يا أيها الذين آمنوا إذا نقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد با فقد باء بغضب من الله ومأوان جهنم وبئس المصير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 لَّيْسَ لَكُمُ الْفَتْحُ قَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ وَإِن تَنصُرُوا فَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ وَإِن تَنصُرُوهُمْ فَقَدْ خُيِّرَ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا عُدْوَنَ تُغْنِي عَنكُم فِئَتَكُمْ شَيْئًا وَلَوْ آمنوا وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تولوا عنه وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ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 تجيبوا لله ولرسول إذا دعكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إلي تحشرون وتقوف إثنتا لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاو واعلموا أَنَّ الله شديد العقاب واذكروا إِذْ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخافون أيه تخطفكم الناس فاواكم فاواكم ويدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا ما لا تقولوا الله ورسوله وتقولوا أماناتكم وأنتم تعلمون وعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنات وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا تَتَنقَّى الله يجعن لكم فرقانا يجعن لكم فرقان ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتونك او يقتلونك ويخرجونك ويمكرون الله الله خير الماكرين وإذا تطلع ريم آياتنا قالوا قد سمعنا لون شاءوا قلنا مثل هذا إن هذا قالوا قد سمعنا لون شاءوا قلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأهو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 وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم أن يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياء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 فَإِن تَنَاوَ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِير فَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ حِصَّهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم امناتم ان كنتم امناتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم يلتقى الجمعان والله على كل شيء قدير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 وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَمْ يُرَكْكُمْ كَثِيرًا فَشِنْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُ هُمْ إِذْ تَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِ إِنَّ يَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِنَّ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا رَقِيتُمْ فِئَةً فَثَبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لعلكم تُفْلِحُونَ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 وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لِلَّذِينَ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَنَا تَرَوْا آتِي فَاتِنًا كَذَبَيْنِ وَقَالُوا إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ اف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غره هؤلاء دينهم ومن توكل على الله فان الله عزيز حكيم ولو ترَ إذ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجْهَهُمْ وَأَدْبَارَهُ وَذُوقُ عذابَ الحَرِيقَ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظُلَامٍ لِلْعَابِدِينَ كذب آن فرعون والذين ميوقبين كثروا بآيات الله فخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير نعمت أن على قوم حتى حتى يغيروا ما بأنفوتهم وأن الله سميع عليم كذا آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون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 فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فنبذ ليهم على سواء إن الله لا يحب الخاص وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّونَ هُمَّ اسْتَطَاتٌ مِّنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَثَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُرْبَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا مِنِ السَّلْمِ فاجنح لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْبَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ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 لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكنوا مما غنمتم حنابا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن فيه اشرائي يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتيكم خيرا الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وان بيانتك فقد قال الله من قبل فأمكنا منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا واجروا جادوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين أَوْلَى صَرُوا أُولَائِكَ أولئك بعضهم أولياء